قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معيا صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء. قاد فنات صاحبني قاد بلغت من لدني عذرا قاد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا 119. قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبو أي ضيفه ما فوجد فيها جدا را يريد أن يقضف أقام. قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال لو شئت لتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا دع ونبهك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها ان السفينه فكانت لمساكين فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَاهُ مُؤْمِنًا فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهَنَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا شدهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري. ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبرا. ذلك تؤيل ما لم تست. عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى ويسألونك عن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 Taa' iba bela mabrab al shamsi, wajahnya terangrubu di gairin hamia, wajah ada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 شَمْسٍ وَجَدَهَا تَقُولُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ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 غير فاعينني بقوة أي على بينكم وبينهم رادم. آتونيز بره الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال فخو. آتونيز بره الحديد حتى. حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فمستقعوا أي يظهروه ومستقعوا له نقبة. فمستقعوا أي يظهروه ومستقعوا له نقبة. قال هذا رحمة من ربي. قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا فإذا وكان وعد ربي حقا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 عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا ان جهنم للمكفرين نزلا ان اعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا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 أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حي ولا هَلَّا يَدْعُونَ عَنْهَا حِيَ ولا كَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا كَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ البحر قبل أن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 بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَ رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربّك عبده زكريا إذ ناد ربه نداء خفيّ إذ ناد ربه نداء خفيّ قال ربّي ومني واجت على الرأس شيبه ولم أكون بدعاءك رب شقيه قار رب إني وهن العظم مني واجت على الرأس شيبه ولم أكن 124. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا 125. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ويرث من آل يعقوب. وجعله رب رضيا.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 قال سمية. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية Allah ayat-Ku, Allah Tu kelima فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يا يحيى خذ الكتاب بقوه يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاه وحنانا من لدننا وزكاه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 وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْمُلْدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُرَاسُ حَيَّاً وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرَّصِيَّ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرَّصِيَّ فَت اتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحا فتمثل لها بشر سويا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 قالت ان يكون لي غلاء ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قالت ان يكون لي ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين لَكَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ لَنْ يَهْنِ وَلِنَجَعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَلِنَجَعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا كان أمر نقضية، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكان قصية، فأجاه أهل المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني. مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحت ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فما داء من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزّي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تساقط عليك رطبا جنيا.